وَلَن م جَ أَسَ بِبَينَاتِ قَالَ قَدج تُكُم بالِشِكمةَ قلَ قج تُكُم بالِشِكمَةِ وَل أُوبَين لَكُم بَض الذي تَقْتَفونَ فيِيَ اتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 لَا يُبْدِي بَغْدٌ عَدُوّ يا الْمُتَّقِيبْ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا حَزَنٌ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنة أنتم وأزوادكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين